بتقدرها يا امثله كحال وقت جمله جربوا انما ترى قلت ان ما بعده يقدر الجمله باكد فاعل مفعول هذا الهمال بكذا كذا ان شي انما ترى كما بعده يقدر الجمله بتوضيح هذا واحد تاويل مسطر اريد هذا وبذلك تكتبها اول ساعه قاعده ما قلت ولادي معناه مثلا اجي ان في محل الجمل يا جمله ان في محل المفرده بكين اجي او سكتو جملة استعمالكي يجب أن خير في جي مفرده يجب أن نبكاربوي كما بعد وعندما تأتي المصدر بك هذا المصدر كبير قاعدة ما رمزيج يجوز العطف على اسم إن المكسورة بالرفع والنصب اسم إنك درس كلمك عطينو السليم هم بالرفع هم بالنصب باعتبار محل لص يجي إن سعيدا صائما وجعفرا يا إن سعيدا صائما وجعفرا هل هي درسة؟ أقول إليك إذا تتوزح شبه ايش اقول لك بشرتي ام عبد فدوسه كخبرك يذكرك لي هذه ان زاني بيجي ان صعيدا وجعفر او غلط ان صعيد الصائم وجعفر خبر بيجي يذكرك في فدوسه اسم ان او فدوسه شبه مرفوعي شبه رسولي اجل مرفوعه معطوف على محلتي محلته मगर صعيدا مفردن هو الاغلا ذاتك إنك أو إنه أو اسمه هل الجميع كذا يعني إن سعيدا جل جزى سعيدا إن سعيدا أو إنه مدخول عليه محله مرفوع مفتدص ده عطيك ده سؤال محله عطيك ده سؤال سعيدا القرآن سورة توبة فرمي أن الله بريء من المشركين ورسوله ها أن الله ورسوله رجقي أنا ما أسمع عنك فيه. رسول برفج ما رفج. تلف الرسول معطوف لسال الله كاسم الناس وخبرك فيه فبريبنا ذلك الكلام. رسول جالس أم إشاء أم إذا محروف إن شاء الدرس السادس الأربعون يجي قد تخفف إن المكسورة ويلزم الله حينئذ في خبرها فرقا بينها وبين ان النافية بعض وقت إني مكسورة يعني إن مكسورته ستصدق إن تخفف ما يفعلي بخ... مكسورته في سكة مكسورة بشرية هل تأذن هذا الطائين بصفة واحدة؟ صفدهم أربع عشرة أشخاص. فعذرتني إن مكسورة تخفيفا دريا. وتأذن. في كل مكان لازم اللامك لخبرك يا بيت هبة الجوازي لبيت أول لبيت إن النافية. آخر إنك تقول صر عين الله النافية. ثانية النافير هو النافير بصفة بؤلها بينها وبين إن النافية دي. تعالى وإن كلا لم لا يوفيا أيضاً عادي في السخط عيشوا أميزنا هذا. توجهنا مثلاً أول بس واضح ليك يجين إن زيدا قائما. درس تأكيدي في رجع إن زيدا لقائما. يسألك ما في معنى نزل معناه معناه ما ينافيه. يجي إن زيد قائما. زيد قائمين. هذه ليراتو الامور التي تتمكن منها من ان تتمكن منها من ان تتمكن منها من ان من ان تتمكن منها ان تتمكن ان ان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 أجر إن مخفف أقل من تخير ده يتجيء إذا الغائب كين عمال ان كل لما جميع لدينا مخبر يا لما يوا إن بوا كأجل كل إن ووا إن كلل يتجب إن ها كلل مش عارف يا أو بحث سهيبا إنه عارف نرجع نبوح أو لما اللي ماذا وتدخل على الأفعال الناسخة غالبا إذا مخفف لم تسق الأغلبة تصبح أفعال ناسخة أفعال يجب من كانت المتحدة الفضل أو كانت الفضل أفعال الناسخة تصبح أفعال, أفعال مقاربة أمانا وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِيهِمْ عم دوع الجملة هو ويكوان لتقين الشرطية التي تنشئها مع وجود الدية مع الجناء وغلطها جمعا تنوي بصلا يأتي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 أجر شيء بل أمنة ثانية ها إمرأة أجرثنية يني المخفر للمستقلة وهل بوتاجيدا يني وبراصي بل لم تخبر جلوئي إي حالات خبر وغافل ولا إنك حرف مشبهة بالفعلات كالتخدير دلية يني مستقلة مخفرها إيش مميز من الشعر هالواكوت إن كنت من قبله لمن غافلين يجاي الخبر كنت تفعل جدتك ايش ما كان اا لامن اعجار مجروره اا ايوه هنا نعم من الغافلين ايوه خارقه لا, لا واجبه موجود به من اللي هيش أديان جار من جاء القرآن فرعز بس طبعا هو الذي بعث في المؤمنين رسول منهم يثو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من خبلوا في الضلال المبين وبراثي بدلمة لقمره عشرين عاما آه إنك أنت مش مفهومي بتاعهم ولكن هذا هو ان يكون لدينا كفر او ايضا ان يكون لدينا كفر او ايضا ايضا ان يكون لدينا كفر او ان يكون لدينا كفر او ان يكون لدينا كفر او ان يكون لدينا او هذه تخفف ويجب إعمالها في ضمير شأن مقدر يجي أنيش تخفيف أدريك ويجب واجب إذا وقتها عملتها لزمين شأن مقدرك فتدخلوا على الجملة اسمية كانت أو فعليك أجد جملة اسمية بين فعليك لأخصي يجب بلغني أن زيد عالم يعني بلغني أنه شأنها سكت زيد عالم لانه كفعليه اذا لم يجب دخول السين او سوف أو خد او حرف النتي هذا على الفعليه فاجبين الامانه لخصف فعلك قيل فقال تعالى علم ان سيكون منكم مرضى علم انه سيكون وسيكون سين ناخذ فالضمير المستتر اسم ان والجمله خبرها وكأن للتشبيه، وكأن زيدا أسد، وقامت زيد شيربي، قيل وهي مركبة من كاف التشبيه وإن المكسورة، هذه وثيان كاف الناس، فإنما فتحات لتقديم الكاف عليها، قيل مفتوح بوبس كأنه كاف زوار ثريبوا، تقديركشيء مثلا، إن زيدا كالأسد، وقد تخفف، هم بعض وقت تخفيف زيدا كأن يدرف كل عن العمل لو فحم الله ثأثاً زيداً أسداً ولكن لا للإستدراك مطلب بيجريا إستدركيا كي يعني أو هم إيجاد ورمح وثور ماكين وتتوسط بين كلامين متغايرين تفيد بين دناناس كلام متغاير في اللفظ والمعنى كان لفظ معلاني كلياً وضما جاني سعيد لكننا خالداً جها وغاب حميد ولكن محمود حاضر يجوز معها الواو وبقام احمد ولكن حميدا قاعد أحمد قيامك الردية ولكن حميد قاعدة هذا <تصفيق> أحمد وتخفف فترغى بعض وقت يشتخفف البيت ومرغى للعماو وكذهب احمد ولكن حميد عندنا لأعوان لك لي جب وليت خالدا يؤمن بالله خزا نشبه <تصفيق> من جلاله فزي خالد ايماني جوي بمعنى أتمنى إيمانا خالدين بالله على الديني لعله ترجيه وأحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا يعني من الصالحين المخشية لا كم خش من أوانين وميد هذك إخوان صلاح نافر صور زين مني صلاح اللي يقول لعلا حرف شبه بالكامل الله هي محفوعة يرزقني صلاحا لن تجمله كبير الجر بهما بها والجر بلعلا هسور الشاذة وفي العواملها وفيه إبناء وفيه إبناء الجر وفيه إبناء الشاذة أصلا بعض العرب كربية أنا وفي لعلا لغات جل لغتها فيها لعلا كما تقول لعلا لأن لعنا أنا يتد أنا أنا نحجز المفردات وعند المبرد أصلها علا زدت فيها اللام والباقي فروع فبردت هي أصلها كيا علا جلنا شو سيد باقي فروع عنا كمان عند درس الدرس السابع والأربعون درس أُفرَعَتْ في عشرةٍ لهذان: الواو والفاء والصمة وحتى وأو وإما وأم ولا ولا وبل ولكن هل واو للجمع مطلقا <تصفيق> لا فقط بينهما. ثم عَصَفُوا المَعْصُوفُ عَلَيْهِ مَجْموعاً لِسَبَتِ بُيَأْرِ مَتَعَهَّا. جاء سعيد وحميد إشارة لك الصعيد لتك حميدة مجيء بؤار متعة. يدب ترتيب فاصلات تقديم وتأخير أعمال مطلقا الرعمية. فقد جمع جيليت صواع سعيد مقدما بالمجيء أم حميد؟ رفلا جمسيا الفاول الترديب بلا مهلة فتردي بجيليت يعني الجمع فيه ووجهات يار ترديك وتقام السعيد فحميد سعيد فجاء حميد ذراتها في منزها يعني بلا فصل بشوفين سعيد حميد جون فسرها إذا كان سعيد مقدما بلا مهلا. وتستعيد مقدم بويته ومهوطي ما تحتويه والصم الترتيب بالمهلة ثم الترتيب جاني أما مهلطي ودخل زيدون ثم خالد زيد هات تغلق جادوا أو خالديش إذا كان زيد مقدما بالدخول وبينهما مهلتهم زيد مقدمة زوتر هاتية ومهلطي كتبيني أنا أهز إصلاح بميزن تراخي وحتى مثل صم الترتيب والمهلة دي. حتى عمل ترتيبها عمل الصمات أهمل الكرتيب أهمل مهلتها وصل الصمة إلا أن مهلتها أقل من مهلتي، ثم ولمهلتها إلى حتى متر حكم فلل مهلت الصمة ويشترط أن يكون معتوفها داخلا في المعتوف عليه بشكل يليعك معتوفكي داخل بنا معتوف عليك مصلا أعبوتي قدما حاج حتى المشادي حاجة كان هاد حتى اواني شكر ركيا هذا ليه كان هاد نوع حاجه عالم إذا خلا معترفون لما أقصده مليك هذا ويرى هاتو شكل مشاتب معنانيك وأولينا معنيك معه هذا ما معناه فيه يعني ماشيل كهاد نوع مقتوف عليه كذا حاجه عالم لحاتنا سو بشوين عوانا بالله هذا أو أقرب إلى القدم الحاج ثم المشاة خاطرة فلس ولي حتى أمانشات الأسد يعني بشوية كتير جاء وهي حتى تفيد قوة المعطوف أو ضعفه يا قوة معطوف يا أبو الناس حتى العبيات ما حتى أمرام راديس الناس بلو انبياء زعب فيها لكي بدأت قوة فيها يعني مختلف يغمراً بالمن بلو جهدت قوائيا إذا كانت تسع في شيء قدمي الحاج وحتى المشاهد فهو حاجة كواسوار قوة برو ما الشيكة وزعب فيها لتبعثاً أمان أو أفضل وأو إما وأمن الثبوت الحكمي لأحد الأمرين لا بعينه أنسي حرفا حكمي ثابت أكن بو يجب لدو طرف نعيلاً برجل... حكم مرورت برجل اي مرورت لعما الاي بيهايكا يجري حكم مرور أكاب لاي اما بعينه بعينا تعيناها وإما إنما تكون حرف عدف إذا تقدم عليها إما أخرى يأتي وقت حرف عدف كإما اليوم زوج وإما فرد كل عوامل الذي عند أودم رأي راجحك الله من خالق هذه العبودية وعري من مالك إما أحد نفسيلا أو راح يتقدم على أو نحو زيد إما كاتب أو ليس بكاتب يرجع إذا إما شكل ذبار زيد يعني كاتب أم على قسميني، أم كي يجرح قسم حظر العطف دوجولا. متصلة أم متصلة ما نس وهي ما يسأل بها عن تعيين أحد الأمرين. والصائل عالم بسبوت أحدهما مفهوم. صائليك عزانة تحكمك. ثابت أبو يكلا معطوفيا معطوف عليه ولم فهم الأمر شيئا ذلك أياً من. السؤال أكاد لا بوسع أن متسدتها أو يكيله. ترفلا لمعتوب لا المعتوب عليه عين حيوي بخلاف أو, أو إما فإن السائل بهما لا يعلم بالسبوت أحدهما أصلا أقر إما إصادم أنتر ذلك أصلا بوكانيا بصيص ينثاب البويب عندك أم حميد لرمن العالم السعيد حميد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 انوسي لو يوشترا فكستير مارينو سنا ساتو غور و بطاقه البناء سير شطرطا الاول ان تقع قبلها همزه فرجعوا همزه قرائيه ضربت قد السعيد عند تاء حظيت توضع لاماكه عند الاستفهام و عضو كان بعد الثاني ان يكون ما بعدها مماثل لما بعد الهمزه دي اعني ان كان بعد الهمزه اسم فكذلك بعد ام كما بعد و ان كانت فعل فكذلك ما بعد ام اجي ما ندي ما قبل ما بعد همزك بي يعني اجا بشون همزك اسم تبو بشون اما تي شيء اسم بي بشوين همزك فعل تبو بشون اما تي شيء فعل بي اقام خالد ام قعد عادل تاريخ خالد عادل إذ لا يقال الرأيت سعيدا أم مجيدا غلط السالف أن يكون سبوتي سبود أحد الأمرين محققا لدى السعيد هل واكبت ما الأشياء السبودي في الطرفين لا يسألفون أنك صارذ ذي وإنما يكون الاستفهام عن التعيين مشخص في التعيية ولذلك وجب أن يكون الجواب أم بالتعيين دون نعم أو لا إذا استثمت جوابك بالتعيينة للتعيينة إلى ثلاثين نبى بل أو لا السعيد عندك أم حميد ثناني نعم نعم جوابين جوابين جوابين سعيد فإذا قيل أجعفر عندك أم خالد فجوابه بالتعيين أحدهما أما إذا سئل بأو وإما فجوابه نعم أو منقطعة أم أم وهي ما يكون بمعنى بل مع الحمسة فمعنى بل ازابه لك همزاوك إنها لأبل أم هي الشياه أو أنا وشتر أو كم تزل شيئة وذلك كما لو رأيت شبحا من بعيد وقلت إنها لأبل شبحك لدوله دي يجيها أنا وشتر وهي يجي ويجي على سبيل القطعة ثم حصل الشك في أنها الشيا، ليس شك أبو إجادة كما نفَز فقلت أم هي الشيا؟ يجي جمال فذنا وني وتقصد الاعراض عن الإخبار الأولي واستئناف سؤال آخر معناه بل أهل الشيا مقصود لم يشوف. اعراض الخبر خبر أولك والشرع كأنه يخ. سؤال يذكرك معناه كأنه سأل. إن هذا ابن. يجي من أتيش يا أروه ولا تستعمل أمي المنقطعة إلا في الخبر أما قد عالج من خبر يابد وفي الاستفهام وأعندك أحمد أم عندك محمود وتستعمل لا وبل ولكن لسدود الحكم لأحد الأمينين معينين أمسح الجبو أويك حكمك سابقين بويجد لثلاثين أمام مشخصا ما صلا الوقت يجي جاءني سعيد لا مجيد، يترى مجيد وصعيد ثابت كذب فإن لا تنفي ما وجب لي الأول عن الثاني، لا نفي أو حطم أي واجب ما نكذبوا أولك لدومك دوما قريده سعيد لا مجيد استاذ مجيد وصعيد نفي لا مجيد. بل تفيد الإضراب عن الأول. يجاءني أحمد بل بل محمود. إضرابي عن الله دان دعورك بدورك. أحمد هذا ضلك محمود. يعني محمود هذا نا ومعناه ومعناه بالجاء محمود لكن يشبه استدراكا كان سعيد ولكن خالد لم يقم اذهب الى رياض وشتر فتوه من ايجاد بن في بيته روح حديثه الدرس التاسع والأربعون 40 درس تسلو نو روح خبي قولوا اسم خاطب حاراتك هذا كما لو توجد لكي بي بي جي مدروا لأخوتي بي بي جي أشياء وطلت وش يعني كي لو غفوا بي تنتظروا جاء وقت إعلام مطلبك بي بي بي حروف وضعت لتنبيه المخاطب لأن يفوته شيء من الحكم حرفي لها وضعك يا أبو الشياء الكرنوي مخاطبكت تا نجوتي درجة شريك لحكمك ليه فوته وهي خراسة أما ألاها أم شي لا تدخل ألا وأما إلا على الجملة تأخذ الجملة أو لم تكفتها كانت نحو قوله تعالى ألا إن حزب الله هم المفلحون إليه وش ياربا الغفوات مثلا نقوله حزب خواه فقد قال يا فعلية وك ألا لا تحقد وش ياربا أما مكة يا أما لا تضرب وش ياربا أما مكة جميع إسمية وك أنا له الخلق والأمر. يقول شياربن. رفض هذا أمري. هواك آمر ليش اختصاصي بخالص؟ أمر وتعيين برنامج ومخلوقات إيش؟ هالاختصاص الحق خالص. خالص عش الخالق آمر بي. وانتم موجودات مخلوقات معروفة. وهاء تدخل على الجملة. هاي دخلت الجملة بي. وهذا السر فديش. والهاء زي القائمون. يا هذا وهؤلاء. ها هي تنبيهات الكتاب أو, تنبيه أو أسماء شارة حرف تنبيه. القرآن مثلاً ها أنتم هؤلاء لتدعون لا تدعون ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله ها حرف تنبيه ها أنتم هؤلاء إيوَالَعَوْكَزْجَلِيكَ تدعون لتنفقوا في سبيل الله نعود أكين كبين إنصات بخاطر يقى أوه ها تصفر جملة أنتم هؤلاء تدعون جملة هاي هؤلاء ها هتصفر هؤلاء مفردة وعلى آيتها هم هاي سر جملة هم هاي سر مفردة هنجح حروف تنبيه إذا يجمح لك إعرابني أمانا حروف النداء خمسة حروف النداء خمسة الهمزة المفتوحة آ وأي رايه قريبه وهمه علي القريب امانه بمنادي قريب از زيد اي زيد ها وفين ذيبي اي يا هيا وهمه للبعيد اي زيدو هيا زيدو او تدور يا للقريب والبعيد والمتوسط وقد مر احكامها يا ابو قش بفارجد احكام المناديجمن بحث كتاب حروف الايجاب حروف الايجاب انا افرض الجوردان روحه إيجابي ستة دونشرجانس نعم بلا إي أجل جير إن أما نعم فلتقريب كلام سابق مصبة كان أو من فيه. كلامك مصبة يا من في مدرحة بنعم تقيقي نجم أجازي نعم أم نجم رأيته تيجي نعم ما رأيته نعم لا لا تبوحه نكية نعم وإجاب أو تذيبة بلا تختص بإيجاب النفي سواء كان على الاستفهام من فيه يسيا استفهاميا على استفهامية. توكا جوابي آتوا إذا ما بلاء جوابيتهم. من بلا بوشنا. من خلاهند شرانيستم شراء؟ أي حسب؟ أو مجرد عنه؟ يا مجرد لم يكن زيد زيد خلصا؟ تيجي بلها وشنها لأنها قارعة فجر هذا خير عنيد وشناء شراء. حرف جواب بمعنى نعم؟ حرف وللا يستعمل إلا مع القسم. فقد تتقسم باتجاه. كما إذا قيل لك إبس هل كان كذا؟ فرانشت بوتو جيجيت والله بضغي والله, والله القرآن ويستنبئونك أحق هو دعوان نبأت آية قيام حقه قل إي وربي إنه حق قسم أجل جيري إن اللي الخبر واسكريجي ويا راسه فإذا قيل جاء زيد تيجي أجل نبالي جيري إن أي اصدقك في هذا الخبر أوصخه من جشكان بقسي كسي كسي خبر لا تصدق ولا أو بليزامي شو ما عم درسته وروب الخمسون. قد تقع بعض الحروف زائدة في الكلام بحيث لا يتغير المعنى بحسبها. فعذحروف إلى الكلام بسورة الزائد وقع وجر كما على فيت الأديوان خصين تغيب يلاك. حروف الزيادة صفقة قفل نس إم ما، لا، من با اللام أمل تزاد إم إم بسورة الزائد وقع بألم جيالا مع من نافيه وق إن زيد قائم أو إليه ترك فيها يعني ما زيد قائم. فقد عمري خايف أن أكون بريماز قائمًا. لتكمل الصلاة وصل ما دخل الوقت يعني صلي ما دخل الوقت يعني صلي حين دخول الوقت ما في مصلي مع بعض لما لما إن جلست جلست يعني لهار <تصفيق> لا لما وقتك وقتك الدانش أو ماذا لما وقتك أن إذا فعل لتكلم ما عميش وقت لما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرها فلما جاء البشير وقت مبشيرك مجدهندك هات فلسر يسفي خصم الشاوي يعقوب أم الشاوي أعثبه بشين واو قسم لوا قرار يجيب والله ان لو قمت قمت او انا زائده ما اذا فاك اليت مع از متى ايو ايناء وان الشفياء جي از ما متى ما ايما اينرا انما اما فيما دلنا بعد بعض حروف الجر وكفى بما رحمه من الله فوسر رحمه تمجر هو ما في الاذى اذا ادت زبوئه باذى الدواء او بك بيجي يجي ننام عليه شيئا رحمه يذهب بشيء رحمه من الله بس اشتيك كرحمته كالجانب اخرى ومنك لهم ما لو ما فيتوز ان شاء الله مع الواوي بعد النافي